أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة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 114. وهو الخلاق العليم 115. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي في يده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون